مستقيم <تصفيق> صراط الذي لِنْدَا وَاللَّهُ سَنِيعٌ عَلِيمٌ إِذْ you one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 We جِنَّ الْفِتْنَى وَالْآخِرَةِ مِمَّنَ وَيُكَلِّمُ النَّاسَ فِي الْمَهْدِ وكلا إياك نعبد وإياك نستعين إدنا صراط المستقيم صراط الذي قال كذبك الله يخلق ما أني حد جبتكم بآية من ربكم أني, أني أخرق لكم من الطين كهيلة الطين فأنفق فيه وأنبئكم بما تأكلون وما تتخرون في بيوتكم وأنبئكم بما تأكلون وله إلا لكم بعض الذي حرم عليكم وجعلتكم بآيات من ربكم فاتقوا الله واطيعون إن الله رب ربك Oh لا إله إلا رب العالمين الرافضين الرهين مالك يومئذ. فَأَمَّا الَّذِينَ كَفَرُوا فَأُعْذِبُهُمْ عَذَابًا شَدِيدًا فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ وَمَا أَمُونٌ No. وَنَعْبُدُ إِلَهًا إلا إِنَّ اللَّهَ وَإِنَّ اللَّهَ لَهُ الْعَزِيزُ وَإِنَّ اللَّهَ لَهُ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ أهل الكتاب متلبسون الحق <تصفيق> بالباطل وتكتمون الحق وأنتم تعلمون from the